فانطلقا حتى إذا أتيا اهل قريه استطاع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فأراد ربك أن يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ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 أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد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 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يَرِثُنِي وَيَرِثُ من آلِ يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إِنَّا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 قالت يكون يكونني غلام ولم يمسسني بشا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا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 اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ودرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نريث الارض ومن عليها والينا يرجعون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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّ جَعَلَ نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ نَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وكان عند ربه مرضيا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 وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَتَبَيْنَا إِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُ الرَّحْمَنِ خَرُّ سُجَّدَ وَبُكِيَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضْعَى الصَّلَاةَ وَالتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسُوَفَ يَلْقَوْنَ غَيْيَ إِلَّا مَنْ تَبَّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَةً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا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 ويقول الإنسان أَإِذَا ما ميت لسوف أخرج حَيًّا حيا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيَنَا فَوْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 إِلَى كُل مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَّ وَكُل هُمْ أَتِي الْقِيَامَةِ فَرْدًا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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء مِنْ غير سوء آية أُخْرَى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إِنَّهُ طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي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 فقولا لَهُ قَوْلًا لينا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تخافا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلِمَةِ فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى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 ومن يحل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولاء على آثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفان قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أَفَأَطَالَ عَلَيْكُمُ الْأَعْفَ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أرزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن نبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثنهم طريقة إن نبثتم إلا يوما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 فقلنا يَا آدَمُ يَأَدَمُ إِنَّهَا ذَعْدُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَعْ إِنَّ لَكَ أَلَّا تجوع فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 ولهُ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَعٌ وَأَجْنُ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا لَهَا رِلَعْلَكَ تَرْضَى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 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَبْصَرْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّمُ تَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيعِ وَمَنْ يَهْتَدَى